جعل أحكام الفاعل سبعة وبعضهم جعلها تسعة ولا بأس أن نشير إليها إشارات سريعة فقط نمر عليها مرور الحاج بوادي محسر الحكم الأول ما هو وجوب الرفع ولهذا المصنف ذكر في التعريف الرفع واعترض عليه ان هذا عندهم من العيوب وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود الحكم الثاني تاخره عن فعله وسواء كان ظاهرا او مضمرا الحكم الثالث ما هو تجريد فعله من علامتي التثنيه والجمع وإن شئت قلت وجوب إفراد الفعل مع الفاعل سواء كان مثنى أو جمع لأن الفاعل الفعل لا يتعدد بتعدد ماذا؟ الأفعال بتعدد الفاعل واضحة لقاعدة سبقان ذكرناها لكم الحكم الرابع ما هو؟ حذف الفعل وقلنا حذفه بشرط يجوز حذف الفعل وابقاء فاعله إذا كان هناك ما يدل على الحذف هناك دليل يدل على الحذف ويجب حذفه حذف الف الفعل وابقاء فاعله في مواضع كثيرة أنا أعمها وأشملها مواضع خمسة وذكرنا هذه المواضع وهي ان وقع بعد ان الشرطيه وان وقع بعد اذا الشرطيه ايضا وإن وقع في جواب نفي وإن وقع ايضا متى في جواب استفهام محقق معنى محقق ملفوظ به ويحذف فعله ايضا اذا وقع في جواب استفهام كيف هو اذا وقع في جواب استفهام وقد ذكرنا قراءه الشان ثم أيضا الخامس لحوق علامه التانيث في الفعل متى اذا كان الفاعل مؤنثا هذا الحكم الخامس الحكم السادس ان يكون الفاعل كيف هو مذكورا مذكوره الحكم السابع اغناؤه من الخبر وهذا سياتي ان شاء الله في باب المبتدا الحكم الثامن ان يكون متصلا بعامله بالاصاله الحكم التاسع وانتم قلتم ذكرنا احكاما ثمانيه بينما ذكرنا تسعه الحكم التاسع ما هو؟ ها أن يحذف الفاعل في بعض الصور أن يحدث الفاعل في بعض الصور والصور كما هي قلنا؟ قلنا أشهر وثمانية أشهر ثمانيه هذا باختصار فيما يتعلق بالدرس السابق درسنا اليوم مع قول المصنف رحمه الله تعالى وهو على قسمين ظاهر ومغمر الظاهر الحو قولك قام زيد ولاحظوا يأتي بمثال للماضي وبمثال للمضارع ونوع في الامثله كما سترون قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون, ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند الجايلة مفرد المؤنث قامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود لاحظتم ذكر اسم مفرد للمذكر يعني مع الماضي ومع المضارع هما صرته وذكر التثنيه مع الماضي ومع المضارع ثم ذكر التثنيه المذكر ثم ذكر جمع المذكر السالم ثم ذكر ايش ما ذكر اخر جمع التكسير جمع المكسر ثم ذكر المفرد المؤنث في مع الماضي ومع المضارع ثم ذكر ايضا التثنية المؤنث أيضا مع الماضي ومع المضارب ثم ذكر جمع المؤنث السالي ثم ذكر جمع المكسر قامت الهنود وتقوم الهنود ثم ذكر اسم الخمسة أو اسم الستة على خلاف قام أخوك ويقوم أخوك ثم ذكر المضاف لياء المتكلم ذكر المضاف غير ياء المتكلم ثم ذكر المضاف لياء المتكلم وقال قام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك ثم قال المصنف والمضمار إثنى عشر نحو قوليك ركز جيدا معي ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتمنا وضرب وضربت وضربا وكالمفروض يقول وضربت أيضا لكنه لم يفعل وضرب وضربوا وضربنا وضربنا هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى والآن نقف مع كلام المصنف وقف سريعا أولا المصنف قسم الفاعل إلى قسمين. القسم الأول ظاهر والقسم الثاني مضمر. سؤال الآن ما هو الظاهر؟ ما هو الفاعل إذا كان اسم ظاهر؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر لاو ضابط والطالب لابد أن يضبط الضوابط والحقائق وهذا أهم في النعم لأن الضوابط والحقائق أفضل من ضبط إيش العلال وإن كان لو جمع بين الكل لكان أفضل لأن العلل النحوي تشم ولا تفرج بخلاف ضوابطه حتى إذا كان فيه نقص ولن يكون جامعا ولا مانعا يربي عليه الشراح فالآن عندنا الظاهر الظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرنة هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرنة قام زيد زيد اسم يدل على معناه هل يحتاج إلى قرنة تكلم أو خطاب أو غيظ لا يحتاج لا يحتاج وقد سبق أن ذكرنا في قول المصنف واقسامه ثلاثة اسم قلنا الاسم ينقسم الى ثلاثه اقسام ظاهر ومضمر ومبهم وذكرنا ان الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطه تكلم او خطاب او غيبه يعني يدل على معناه بدون ما يحتاج الى ماذا الى واسطه لا يحتاج الى واسطه وبعضهم قال هو ما ذل على مسمى ما ذل على مسمى بدون قيد لاحظوا هذا حتى هذا جيد ما ذل على مسمى بدون قيد ويشئت قلته ها ما ذل على مسمى بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيما لا يحتاج يدل على مسمى بدون ما يحتاج إلى ماذا الى قيد الخطاب او الى قيد الغيبه او الى قيد التكلم ماذا الا على مسمى بلا قيد وقيد ماذا لا يحتاج الى قيد التكلم ولا يحتاج الى قيد ايش الخطاب ولا يحتاج الى الغيبه قيد الغيبه طيب هنا الظاهر يدخل فيه ماذا المبهم يدخل فيه المبهم والمبهم كما سبقان قلنا لكم اسم الاشاره او اسم الموصل هذا هو الاصل هذا المبال يعني مثلا ماذا قلنا في المبال هو الذي لا يظهر معناه الا باشاره او جمله تذكر بعده لبيان معناه فمثلا هذا هذا مبال لكن لا يظهر معناه الا بالاشاره اليه اي هذا المشار اليه هذا المشار اليه أو يحتاج إلى قيد ماذا؟ قيد الإشارة أو يحتاج إلى قيد ماذا؟ إلى قيد ذكر الجملة وهو الذي يسمى عندنا بصله الموصول ولذلك قلنا في تعريف المبهام هو الذي يظهر معناه هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه لبيان معناه هذا. إما إشارة هو المشار إليه وإما سلة الموصول وإما سلة الموصول لأن الموصول لا بد له من سلة إلا بعض الحروف التي العلماء وكلها يلزم بعد أصله وكلها يلزم بعد أصله على ضمير لائق مشتني له وأيضا لا بد أن نعلم على أن صلة الموصول لا بد أن تكون مؤخرة ولذلك قالوا وصلة الموصول منه كالعاجز تأخيرها حكم وسبق لا يجوز إذن نرجع إلى الظاهر الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة أو غيبة فإذا هذا هو إيش؟ هذا هو اسم الظاهر والمصنف ذكر هنا رحمه الله تعالى للفعل أو للفاعل الظاهر عشرين مثالا عشرين مثالا طيب من أين نأخذ هذه الأمثلة هذه الأمثلة نأخذ عاشرة مع الفعل الماضي ونأخذ عاشرة مع الفعل المضارئ فإذا قراتم المتن وتأملتم فيه هذه الصور جيدا تجدون أنها كم أنها عشرون صورة عشرون صورة واضح؟ طيب الآن هناك بعض العبارات بد أن نفهم معناها لانها هذه العبارات ستمر بنا في بابنا المفعول الذي يسمى فاعله هو النائب وفي باب الممتدى هو الخبر ما هي هذه الكلمة؟ أو ما هي هذه الألفاظ؟ الظاهر لان قال والفاعل قسمان وهو على قسمان ظاهر ومظهر الظاهر من اين اخذ كلمه الظاهر من اين ماخوذه كلمه الظاهر ماخوذه من الظهور ماخوذه من الظهور وهو, ماذا؟ وهو الوضوح والبيان لماذا قيل انها ماخوذه من الظهور لكونها تدل على الوضوح والبيان لدلالته على مسماه من غير توقف على قرينه لدلالته على مسماه من غير التوقف على قرينه لا يحتاج الى قرينه التكلم ولا الى قرينه خطاب ولا الى قرينه الغيبه كما قال الكفراوي في شرحه على الاجروميه وهذا الكفراوي يعتني غالبا بالارصا فاذا هذا هو الظهور الظ الظاهر اخذ من ماذا من الظهور وهو ايش اول الوضوح والبيان لماذا لكونه يدل على مسمى بدون احتياجه الى قرينه الى قرينه تكلم او خطاب او غيبه الفاعل الظاهر عشره اقصى الفاعل الظاهر عشرة اقصى خذوا مثلا القسم الاول ما هو الاسم المفرد والاسم المفرد اما ان يرفعه الماضي واما ان يرفعه المضارع للمذكر طبعا اما ان يدخل عليه الفعل الماضي واما ان يدخل عليه المضارع وهو الذي نساله المصنف بقام زيد ويقوم زيد القسم الثاني المثنى المذكر المثنى المذكر المفرد مذكر قلنا القسم الثاني المثنى المذكر وهذا ايضا اما ان يرفعه الماضي وإما ان يرفعه المضارع قام الزيدان ويقوم الزيدان وطبعا الاعراب واضح قام زيد ويقوم زيد قام زيد قام فعل ماضي لا محل له من الاعراب زيد فاعل مرفوع بالضم الله في اخره الرافع له يعني الفعل قام والفعل ماض لا محل له من الإعراب إلا في موضعين يكون له محل من الإعراب كما سبق لكم في ماذا؟ في الجواز في الجوازي واضح؟ طيب في أدوات الشرط ثم عندنا أيضا التثنيه للمذكر قام الزيداني ويقوم الزيداني قام فعل ماض لها لا محل له من الإعراب الزيداني فاعل مرفوع بالألف نائب عن الضمه في اي موضع تكون الالف نيابه عن الضمه في تثنية الاسماء خاصة. في تثنية الاسماء خاص والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هكذا نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ويقوم ايضا الزيدان يقوم في المضارع مرفوع بضمه ظاهره في اخره الرافع له التجرد من الناصر والجازم على المذاب الراجح لأن الرافع المضارع في مذاهب أربعة ولكن الراجح التجرد من ناصل والجازم في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العادة دي. تعرفي وقعسي ما أثعل محافك بلا منازع وقدم الأول خذ بشارة وفي الخلاصه له اشاره يعني يشير إلى قول ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصبين أو جازم كتسعد فيقوم فعل في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخرين الرافع له التجرد من الناصب والجازل هذا المدى الراجع هذا المدى الراجع الزيباني فاعل مرفوع بالآلف النائب عن الضمة والنون عوض عن التنويل في الاسم مفرد هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة جمع المذكري السالم جمع المذكر السالم تقول اما ان يرفعه الماضي واما ان يرفعه المضارب جاء الزيدون او قام الزيدون ويقوم الزيدون وطبعا اذكر الامثله غير الامثله التي ذكر مصنف شئت قام المؤمنون ويقوم المؤمنون قام المفلحون ويقوم المفلحون قام فعل ماضي الفتح المفلحون فاعل مرفوع بالواو نائب عن الضمه في أي موضعين تكون الواو نيابة عن الضمه في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه والنون عوض عن التنوين في اسم مفرد وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر بزيادة الواو النون في حالة الرفع وبزياده الياء النون في حالتين النصي والجر في حالتين النصي والجر فالنون عوض على الترمين في الاسم مفرد وكذلك تقول في المضارع ويقوم الزيدون ويقوم الزيدون يقوم في المضارع الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواء النائب عن الضماء والنون عوض عن التنوين في الاسم مفهر الرابع جمع التكسير وجمع التكسير معه صورتان أيضا إما أن يرفعه الماضي وإما أن يرفعه المضارع جاء الرجال ويجيب الرجال أو قام الرجال ويقوم الرجال قام فعل الماضي ابن الفتح الرجال فاعل مرفوع بالضم الضيلة في اخره ويقوم الرجال يقوم في المضارع مرفوع بالضمى الضائرة في آخرين الرافع له التجرد من الناصر والجازين والرجال فاعل في إشكال ما في إشكال إذن هذا فيما يتعلق مع المذكر في حالة الإفراد وفي حالة التثنية وفي حالة جمع المذكر السالم وفي حالة جمع التكسير الان المفرد المؤنث. المؤنث المفرد المؤنث ايضا اما ان يرفعه الماضي واما ان يرفعه المضارع قامت هند وتقوم هند اما ان يرفعه الماضي واما المضارع قامت هند قام فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاتني الساكنه وهند فاعل وكذلك تقول ايش تقوم هند تقوم هند واضح, واضح. اذا هذا في حاله الافراد مع المؤنث وتقول في التثنيه ايضا اما ان يرفعه الماضي واما ان يرفعه المضارع قامت الهنداني وتقوم الهنداني قامت ايضا نفس الاعراب قام في من النع الفتح التاء تاء ننس وكسرت لاجل التقاء الساكنين قامت العنداني الهلباني فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف نائب عن الضمه في اي موضع ان تكون الالف نائب عن الضمه في تثنية الأسماء خاصة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ونفس الاعراب مع ماذا مع المضارع وتقول في جمع المؤنث السالم قامت الهندات وتقوم الهندات وعلى قول خلق الله السماوات خلق الله السماوات فهنا ماذا نقول قامت, قامت الهندات قامت الهندات أيضا نفس الاعراب قام فعل الله عن الفتح كسرة التاء تاء التاني الساكنه قصرت لاجل التقاء الساكنين الاندات فاعل مرفوع بالضم الظاهر في آخره وكذلك تقول في المضارع وايضا جمع المكسر جمع المؤنث المكسر قامت الهنود وتقوم الهنود قامت الهنود قال في الماضي مبني على الفتح الهنود التاء التاني الساكنه كسرت من لاجل التقاء الساكنين والهنود كيف هو فاعل, فاعل مرفوع بالضم الظاهر عليه وهكذا تقول ايضا في المضارع الان الصوره التاسعه المفرد المضاف لغير المتكلم والاسماء الخمسه والاسماء الخمسه سبق لكم في التعريف ماذا قلنا فيها ماذا قلنا في تعريف الاسماء الخمسه هي الاسماء المعتلة الداله على صحابه او قرابه او جريحه وشرط اعرابها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبلياء جرى وان تكون مكبره لا مصغره وان تكون مفرده لا مثنات ولا مجموعه وان تكون اش وان تكون مضافه واذافتها لغير المتكلم وأن لا يفارق الميم الفنه هذه الحقيقة ضروري ضروري للحذف ها اذا نقول قام أخوك ويقوم أخوك قام في ماضي على الفتح أخوك فاعل مفعول بالضم ضاير في عفوا المفعول بالواو النائب عن الضم أخو مضاف الكاف مضاف له مبني على الفتح في محل جر لان المضافين لو حال واحد هو الجر والثاني جر والثاني جر في أي موضوع تقول هو نائب عن الضمة ها في موضوعين في الأسماء الخمسة في جمع الكلساليم وفي الأسماء الخمسة وهذا من الأسماء الخمسة أيضا يقوم أخوكه يقوم في المضارع مرفوع بالضمة طيالة في آخره الرافع له التجرب من الناصل والجازل أخوك فاعل مرفوع بالواو النائب عن الضمة في أي موضوع تكون الواء النائب عن الضمة في جمع المذك السليم وفي الأسماء الخنسة أخو مضاف الكاف مضاف ثم أيضا نقول المفرد المضاف لياء المتكلم وهو أيضا إما يرفعه الماضي وإما أن يرفعه ماذا المضارع اما ان يرفعه الماضي واما ان يرفعه المضارع قام اخي او جاء اخي جاء غلامي يقوم غلامي قام في اعمار بن الفتح غلامي فاعل مرفوع بالضمه مقدره على ما قل متكلم من عمله وراء يشتغل المحل بحركه منازلة يا المتكلم مضاف غلام مظافر واضح طيب بما وكذلك تقول إذا كان إذا دخل عليه فعل مضارع فإن فيكون المجموع كم صورة عشرون صورة المجموع عشرون صورة عشر مع الماضي وعشر مع ماذا مع المضارع وكلها أسماء ظاهرة ويسمي بعض النحات هذه الصور انواع الافعال انواع الافعال يعني افعال متنوعه مفرد دخل على الماضي والمضارع للمذكر مفرد للمؤنث دخل على الماضي والمضارع تثنيه للمذكر والمؤنث دخل عليه الماضي والمضارع جمع المذكر السالم دخل عليه الماضي والمضارع جمع المؤنث السالم دخل عليه الماضي والمضارع والمكسر للمذكر والمؤنث نفس الشيء ثم اسم الخمسه ثم المضاف غير ياء المتكلم فيكون المجموع 20 مجموعه كم يكون مجموعه عشرين صوره ولذلك بعضهم قلنا يسميها صور انواع الافعال صور أنواع الأفعال. على اننا لم نذكر انواع الاعراب لكل صوره فلو ذكرنا انواع الاعراب لكل صوره لكان اكثر بيانا بكثير لو قلنا مثلا متى يكون مرفوعا بالحركه متى يكون مرفوعا بالالف النائبه عن الضمة مع من مع المؤنث ومع المذكر متى يكون مرفوعا بالواو النائبه عن عن الضمه متى يكون مرفوعا بالضمه المقدره ها المقدره على الياء متى يكون مرفوعا بالواو يعني كالاسماء الخمسة وفي حالة ايضا المؤنث إذا كان جمع مؤنث السالح وهكذا سيكون للمجموع أكثر من مئة صورة إذا نظرنا مع الماضي ومع المضارع ومع نوع كل إعراب سيكون أكثر من هذه الصور بكثير فإذا لعل الإعراب واضح لديكم والطالب يمكن أن يستخرج من كلام المصنف ويقوم بإعرابها بدون مشقة بدون مشقة هنا السؤال لماذا مثل المصنف في هذه الصور بالفعل الماضي والمضارع ولم يمثل بالفعل الامر بفعل الامر السؤال واضح لماذا مثل المصنف في هذه الامثله الامثله كم مثل قلنا عشرون مثالا اه مصطفى لماذا مثل بالفعل المضارع فعل ما ولم يمثل بفعل الأمر لماذا ها؟ فعل الأمر لأن فعل الأمر لا يكون فاعل اسما ظاهرا بل يكون ضميرا حتى ولو كان الضمير بارزا فهو يبقى ضميرا يبقى ضميرا هذا باختصار فيما يتعلق بالاسم الظاهر الآن هنا يحتاج الهر إلى ألفانه المضمر او الضمير او الكنايه او المكنى ها هذه كلها اسماء كما سياتيكم ان شاء الله ما هو الضمير او المضمر <تصفيق> الضمير من اين أخذ؟ المضمر من اين أخذ؟ اخذ من الاضمار ها المضمر من اين أخذ؟ قال اخذ من الاضمار ما هو الاضمار اذا قلنا اخذ من الاضمار ما هو الاضمار الاضمار هو الخفاء المضمر ماخوذ من الاضمار والاضمار هو الخفاء لماذا قلنا الخفاء لخفاء دلالته على مسماه فدلالته لا تظهر الا بقرينه تكلم او خطاب او غيبه عكس ما قلنا في الظاهر فلذلك قلنا هو ماخذ من الاضمار والاضمار هو الخفاء ولماذا كان الخفاء قلنا لخفاء دلالته على مسمى فهل تظهر دلالته بدون قرينه أم لا بد من قرينه لا بد من قرينه ها لا بد من قرينه يحتاج الى قرينه يحتاج الى قرينه وما هي هذه القرينه اما قرينه التكلم أو خطام أو غيبة فلذلك قالوا بأنه مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الإضمار والإضمار إذا قيل لك ما هو الإضمار قل الخفاء إذا قيل لك لماذا؟ قل لخفاء دلالته على مسمح لأن دلالته لا تظهر إلا بقرنة بخلاف الظاهر الظاهر لا يحتاج إلى قرنة ولذلك قالوا في تعريفه ما لا يدل ويظهر المراد منه الا بقرينه ما لا يظهر ما لا يدل ويظهر المراد منه الا بقرينه تكلم او خطاب او غيبه فهو لا يمكن ان يدل على ماذا على المراد الا اذا كانت هناك قرينه طيب سؤالنا هنا قلنا هو خذ من ماذا مأخوذ من الاضمار هل القول بأن المضبر مأخوذ من الإضمار الذي هو الخفاء قلنا لخفاء دلالته على مسماه لأن لا يمكن أن يظهر أو ان تظهر أن يظهر معناه إلا بقارينة هل هذا متفق عليه بين النوحات هذا الاخر أم هناك قول آخر ما رأيكم الجوان هذا القول الذي ذكرنا قال به كثير من العلماء وهناك قول من آخر من العلماء قال المضمر مأخوذ من الضمور المضمر مأخوذ من ماذا؟ من الضمور شنو هو الضمور؟ ما هو الضمور؟ الضمور هو الهزال ومنه الخيول المضمرة التي تعدل السباق هذا معروف في الفقه أن خيلا يضعونها في سطبل ويعطى لها العكس وتبقى يغلق عليها الباب وتعرق هناك ويزول منها الشحم وتبقى نحيفه لكنها تاكل جيدا فهذه تعد لمن للسباق تسمى الخيول المضمرة فلذلك لما قلنا بانه من الضمور معناهاش معنى معناها الهزر معناه الهزر ان قلنا لاحظوا ركزوا معي ان قلنا المضمر نأخذ من الضمور شنو هو الضمور الضمور هو الهزان هذا بالنسبة للخ... للخير بالنسبة للخير في إشكال لا إشكال فيه لكن بالنسبة للضمير فأين يتجلى فيه الوزن؟ أين يتجلى فيه الهزان لا أين يتجلى فيه الوزن؟ لان قلنا إما أن يقول مأخوذ من الاضمار أو الخفاء لخفاء بلالة مسمى ان لا يمكن ان ينض على معناه الا بقارنه وان ما نقول نأخذ من الضمور والضمور هو الهزال ومنه الخيول المضمره التي تعد للسباق لكن ماذا نقول إذا كان الخيل في هزال يعني اعدت للسباق فاذا اين يتجلى لا لا اشكال في مع الخيل لكن اين يتجلى الهزال في الضمير اين تجلى الهزال في الضمير ها قابل ان الضمير مأخوذ من الضمور وهو الهزال لقله حروفه عن الظاهر غالبا لقله حروفه عن الظاهر غالبا ولذلك عرفه بعضهم بماذا عرفوا بما كن به عن الظاهر اختصارا ما كن به عن الظاهر اختصار, اختصار. واضح إذن فالقول بأنهم أخذوا من الضمور قلنا الضمور معناه إيش الهزال الهزال فأين يتجنى الهزال في الضمير لكلة حروفه بالنسبة للظاهر في الغالب بالنسبة للظاهر في الغالب ولذلك قالوا في تعريفه قال أحلوه في تعريفه ما أكني به عن الظاهر اختصار والتعريف المشهور يعني للضمير قال هو والذي لا يظهر مناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة والذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة, إلا غيبة. إذا الآن افهموني افهموني جيدا مسألة الضمير المضمار إذا قلنا بأنه مأخوذ من الاضمار فما معنى الاضمار معنى الخافه واين يتجلى الخفاء لخفاء ماذا لخفاء لخفاء ماذا لكونه لا يظهر لخفاء ماذا خفاء علته لخفاء لكون لكون الظاهر كيف هو الظاهر يحتاج الى قرينه لا يحتاج الى قرينه بخلاف ماذا بخلاف المضمار يحتاج الى قرينه لخفاء دلالته في علام مسماه لخفاء دلالته على مسمى وإذا قلنا بانه ماخوذ من, من ماذا؟ من الضمور فمعنى إيش؟ معنى الهزان لقلة حروفه بالنسبة للظاهر ولهذا قلنا ما كني به عن الظاهر اختصارا ولهذا أشر إلى المملك يعني الذي لا يبرم على إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة فمالذي غيبه غيبة أو حضوري كانت هو سمي بالضمير سمي بالضمير لماذا ابن مالك قال سمي بالضمير ماذا يريد أن يقول كن لا لكن ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول تسميته بالظاهر او تسميته بالمضمر هو مذهب البصري البصريون يسمونه المضمار كما يسمونه الضمير واما فماذا يسمون الضمير؟ يسمونه الكناية ويسمونه المكني فأنتم هذا؟ البصريون سموا, سموا الضمير بالضمير والمضمار والكوفيون لماذا سموه؟ سموه بالكناية والمكني ولذلك قال ابن هاني فسرح بمن تهوى ودعني من الكنة فلا خير في اللذات من دونها سطر لا حطم أي شيء، فصرح بمن توا ودعني من الكونام. إيش ماذا ماذا من الضمير، من الاضمار، دعني من الاضمار. يعني صرح والمضمار إليك ينقسم. الآن إذا عرفنا من أين أخير، وعرفنا تعريفه، إليك ينقسم. ينقسم المضمر إلى قسمين. ينقسم إلى متصل وإلى منفصل ما هو ضابط المتصل الضامير المتصل ما هو ضابطه؟ الضامير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام معنى لا يبتدأ به الكلام لا يصح وقوعه في أول الكلام ها هو الذي لا يبتدأ به الكلام أي لا يصح وقوعه في أول الكلام ولا يصح التلفظ به غير متصل بكلمه اخرى لا بد ان يكون متصلا بكلمه اخرى ضرب تو تو يمكن ان تقول تو ضرب لا لا يمكن ابدا لا يبتدئ به الكلام ولا يمكن لا يصح أن يكون في اول الكلام ولا يصح التلفظ به غير متصل بكلمه اخرى وايضا لا يقع بعد الا في حاله الاختيار لا يقع بعد إلا لا يمكن أن تقول ما قام إلا تو ها يمكن لا يمكن مثلا التافى قرات قرات هل يمكن أن تقول به الكلام وتقول تو تو قراء لا يمكن هل يمكن أن يقع بعد إلا في حالة الاختيار هل يمكن أن تقول ما قرأ إلا تو الجواب لا لا لكن ماذا نقتصد من قولهم في الاختيار ماذا يعنون به يعنون لا يقع المتصل بعد الاختيار احتراز من ماذا من وقوعه بعد الاضرارا يعني يقع في ضروره الشعر ومعلوم أنهم يتوسعون في الشعر ماذا يتوسعون في غيره يتوسعون في الشعر ما لا يتوسعون في غيره ولذلك قال القائل: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ضيار إلا كي وما, وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ضيار هذا المثال والشاهد الذي يستدل به النحات دائما، مع أن هناك شواهد أخرى، ولكن للأسف سواء كان في شروح الالفيه أو في شروح الأجرمية دائما يستدلون بهذا البيت، وما نبالي اذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ضيروا هناك أمثلة أخرى هناك أبيات أخرى أيضا فيها مثل هذا البيت مثلا. أعوذ برب العرش من فئة بغت أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر فما لي أو إن شئت قلت فما لي عوض إلا هو ناصر لحظة قال هو إلا هو ناصر وهذا أيضا في حالة اضطرار في حالة اضطرار فهو لا يمتدأ به لا يصح أن يكون في أول الكلام ولا يمكن أن يتلفظ به بدون أن يكون مقرون بكلمه أخرى ولا يمكن أن يقع بعد إلا اختيارا إلا اضطرارا فهذا نعم وهذا الذي أشار إليه ابن مالك وذو منه منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا هذا فيما يتعلق بضمير متصل الضمير المتصل لا يصح الابتداء به لا يصح ان يكون في اول الكلام ولا يصح ان يكون ايضا مقرونا عن كلمه اخرى عفو منفصلا عن كلمه اخرى لا بد ان يكون متصلا بكلمه اخرى ثاني ثالثا ولا يقع بعد إلا اختياراً إلا في حالة ضرورة هذا قول الجمهور لأن المذاهب ثلاثة ركزوا ما يجيب مذاهب الثلاثة في المتصر مذاهل الأول قال بأن لا يصح أن يكون في أول كلم ولا يصح أن ينفصل عن الكلمة لا بد أن يكون متصل بالكلمة ولا يقع بعدها إلا في الاختيار هذا مذاهل ذهب الجمهور في حالة ضرورة قالوا نعم يمكن وقد ذكرنا البيتين المذهب الثاني ما هو يعني هل هناك من منع وقوع المتصل بعد إلا ضروره الجواب هناك من منع منهم المبرد قال لا يمكن أن يقع الضمير المتصل بعد الا مطلقا وماذا نعني بقولنا مطلقا يعني سواء كان في حاله الاختيار او في حاله الاضطرار مطلقا اختيار الاضطرار هذا المذهب الثاني ما هو المذهب الثالث المذهب الثالث الذي قال يمكن استعماله مطلقا وقوعه مطلقا يعني اختيارا واضطرارا من قال هذا؟ ابن الأنباري وهذا يضمن بذنب أنه ابن الأنباري أجاز أن يكون سواء كان متصلا وقوع أجازه وقوعه سواء كان في حالة اختيار أو في حالة الاضطرار اذا هذا هو المدهر الثالث والراجح قول الجمهور وهو الذي قرره ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته ونكتب لا ابتدى ولا يلي الا اختيار ابدا واضح اذا المذهب الاول ما هو انه لا يصح ان يكون في اول الكلام ولا يصح ان يكون منفصلا عن كلمة ولا يصح ان يكون بعد الا اختيارا الا في حاله الاقتراء هذا مذهب الجمهور المذهب هناك من منع مطلقا لا يمكن ان يقع بعد الا اختيارا او تر من هو المبرد هذا المبرد والقسم الثالث أجازة مطلقة من هو ابن الأنبال ابن الأنبال طيب هذا فيما يتعلق بالضمير المتصل المنفصل ما ضمير المنفصل المنفصل عكس المتصل ها المنفصل أو شئت إن شئت قلت ضد المتصل لأن الأشياء تعرفون بافضالها كما تعرف بحقائقها قل ضد, ضد المتصل المتصل قلنا فيه تعريف يعني نفس التعريف حاول ان تحذف منه النفي قلنا سابقا هو الذي لا يبتدا به الكلام ماذا نقول هنا هو الذي يبتدا به الكلام ما الذي يبتدا به الكلام يصح وقوله أول الكلام يصح وقوعه أول الكلمه ويصح التلفظ به قلنا سابقا ولا يصح التلفظ به غير متصل بكلمه اخرى وهنا ماذا نقول ويصح التلفظ به ماذا غير متصل بكلمة اخرى وماذا قلنا سابقا ولا يقع بعد الا اختيار وهنا ماذا نقول ويقع بعد الا في حالة الاختيار وهذا سياتكم ان شاء الله في باب الممتد واضح واضح هذا اذا تعرفوكم ما في اشكال نرجع ونقول نقول الى كم ينقسم الضمير المتصل بعد ان قلنا بان الضمير ينقسم الى متصل ومنفصل وعرفنا المتصل وعرفنا المنفصل ذكرنا ضابط كل قسم الان المتصل الى كم ينقسم ها هل الضمير المتصل لكم ينقسم ينقسم إلى قسمين ينقصر إلى بارز ومستتر ينقصر إلى بارز ومستتر ما هو ضابط البارز ها ما هو ضابط البارز مثلا ضربت توم هذا كيف هو متصل بارز هذا متصل بارز محمد قام قام هو هذا مستتر ذيك هو مستتر لكن ضربته وضربنا وضربتم وضربتنا كيف هو متصل بارز ما هو ضابط البارز ما له في مدى صورة في اللفظ ما له صورة في اللفظ هل صورة موجودة في ولا لا الجواب نعم هناك من يقول ما له صورة صورة ما له صورة محصورهم حدودا ولكن افضل ما له صورة في اللفظ طم نا ها تن طم هذه كلها له صورة في اللفظ لا في اللفظة. هذا ضابط من ضابط البارز ما هو ضابط المستتر ما هو ضابط المستتر هو عكس البارز ما ليست له صورة في اللفظ ما ليست له صورة في النظرة، ها؟ إلى كم ينقسم الضابط البارز؟ إذا عرفنا ضابط البارز وضابط المستتر المتصل، الآن البارز إلى كم ينقسم؟ البارز إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل هذا البارز من يذكر منكم مثالاً؟ للضمير البارز المتصل ها ضربته هذا بارز من يمكن منكم مثالا للضمير البارز المنفصل ها انا هذا بارز ولكنه منفصل هو منفصل ولماذا قدم الضمير المتصل على المنفصل وهكذا يفعل كل النحات، لماذا قدموا الضمير المتصل على المنفصل أولاً نبغي أن تفهم أن الضمير المتصل هو الأصل لماذا قلنا هو الأصل؟ لكونه أخصر لكونه أخصر ولهذا قدمه على المنفصل مثلاً ماشي هي أنا ماشي هو هو في ثلاثة حرف كم حرف واحد والضمير الأصفي أن يكون مختصارا ما يكون يبيع عن الظاهر اختصارا فإذن المتصل هو الأصر في الضمائر هو الأصر في الضمائر لكونه أخصر من المنفصل ولهذا قدمه أنه حات على المنفصل والضمير المتصل إلى كم ينقصل الضمير المتصل 12 قسمها والضمير المنفصل كذلك 12 قسمه وركزوا معي هذه الاقسام اثنان للمتكلم وخمسه للمخاطر وخمسه للغير كم المجموع اثنان للمتكلم خمسه المخاطب خمسه ما هو الذي يدل على التكلم اعطوني مثال الذي يدل على التكلم الذي يدل على التكلم هو الذي يدل على التكلم انا أنا, أنا. أنت. لا على التكلم لا. انا نحن. نحن. ونحن لا. هو الغائب انا ونحن اسمعوني الذي يدل على التكلم قسمان خذوا الذي يدل على التكلم قسمان النوع الاول ان يكون للمتكلم وحده معنى المتكلم وحده المتكلم واحد, المتكلم واحد. يقول المتكلم واحد ما معه أحد نحو أنا هنا عندي تنبيه ضروري لابد منه ها تنبيه بطل ضروري في القسم الأول ركز مع المصطفى في هذا التنبيه وهو نحن الآن عندنا الضمير الذي يدل على التكلم الى كم ينقسم ينقسم إلى قسمين القسم الأول أنا. كلمة أنا يتشاغم الناس من كلمة أنا مع أن الكلمة في حد ذاتها ليس فيها شيء مذموم هل فيها شيء مذموم؟ ليس فيها شيء مذموم إذا قصدت مجرد اللفظ مجرد التنفذ بكلمة أنا فلماذا يستعاد من هذه الكلمة؟ الواحد عندما يتكلم يقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا هل يوجد دليل؟ لا دليل اطلاقا على التعود من كلمه انا لا في الكتاب ولا في السنه لا يوجد بالعكس دواوير السنه مليئه بالنصوص التي فيها كلمه انا ولكن بدون تعود وبدون ايش تشاؤم خذوا مثلا ما رواه مسلم في صحيحه من مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اول من ياخذ بحلق الجنه انا اول هل قال اعوذ بالله ابدا وفي لفظ انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وأنا اول من يقرع باب الجنه ولاحظتم حد ذكر في انا اكثر الناس تبعا اكثر الانبياء تبع يوم القيامه وأنا اول من يقرع باب الجنه و كلكم يعرف حديث انا سيد ولد ادم يوم القيامه ونفع حديث صحيح الشيخ الالباني لو طرق يعني في تعليقي على شرح الطحاويه انا سيد ولد ادم يوم القيامه وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا النبي لكني انا النبي لكني انا ابن عبد المطلب قال اعوذ بالله لم يقل والنبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر أنا قال فمن اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا كل ذلك يقول أنا هل كان يقول اعوذ بالله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجتمعنا في ملئ إلا دخل الجنة وهذا الحديث الصحيح وفي أبو بكرين أربع مرات يقول أنا أنا بل خمس مرات كل ذلك يقول أنا أنا ما ينسبه يعني أبي طالب أنا الذي سمتني أم حيدا أضرب بالسيف رقوص الكفر ينسب اليه ان كان معظم انكر النسبة الشايب كلمة انا كانت معروفه افهموا مساله جيده لا بد منها وهذا تنبهوا لها جيدا بكلمة بكلمه انا تلفظ جائز ليس فيه محظور شرعي ابدا لكن بشرط الا تكون على سبيل الغرور وان لا تكون على سبيل الافتخار وان لا تكون على سبيل التكبر والاختيام وإلا كانت مذمومة فما دام يعني يكون مجرد اللفظة هذا لا محظورة فيها ولذلك مما رواه الشيخان من حديث جابر أنه قال آتيت النبي في دين كان على أب تعرفون قصة عبد الله قصة عبد الله والد جابر عندما راد أن يذهب إلى غزوة أحد وقال أنت أعز يعني شخص لولده وثم يوصيه بأخواته البنات ثم ذكر له ديون كثيرة فكان أول يعني المهم الشاهد عندنا وكان عليه ديون فجاء النبي عليه الصلاة والسلام على أساس يكلم أصحاب الدين وعلى أساس يساعده، فلما جاء قال فدفعت الباب يعني في رواية فطرقت الباب فقال النبي من ذا يعني من هذا؟ من ذا فقلت أرى فقال النبي إن انا انا كانه كرهه انا انا الكراهه هنا ليست على الاطلاق فهو هذا اي شيء الكراهه ليست على الاطلاق انما الكراهه في باب الاستئذان فقط في باب الاستئذان والمستاذن ينبغي ان يذكر اسمه الصريح او ان يذكر كنيته او ان يذكر لقبه او ان يذكر بما هو مشهور به ولا يقول انا لأن انا ضمير كما قالت ابنتي الصغيره لما واحد طرق الباب من قالت قال انا قلت انا ضمير يعني لا معروف ولذلك الحافظ نووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال اذا قلت انا قال انه لا يحصل بقولك انا فائده ولا زياده عندما تقول انا هل تحصل به فائده او زياده لا ابدا بل يحصل به الابهام لذلك ينبغي ان يقول فلان باسمي من انت مصطفى او انا مصطفى يجوز هل يجوز ان تجمع بينهما انا مصطفى انا علي لا باس لا باس ان الإمام نووي قال كما قالت ام هاري النبي كان يغتسل ثم استعدلت امراه فقال من قالت انا يا رسول الله ام هاري قال مرحبا بام هاري اكثر من هذا بعض الناس عندهم عرف لكنه جاهل اذا ذكر اهله يقول حشا اذا ذكر اهله يذكر زوجته ويقول حشا لكن هذا حرف جاهل انت تذكر زوجتك وتقول حشا وحشا السامعي حشا وحشا السامعي انا قرات في القران ان الله ذكر الحمير وذكر البغال وذكر الكلاب ما قال حشا والخيل والبغال والحمير حشبه في الموجودة في القرآن ما كينش الكلب ذكر الكلاب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلا فتتركه يلا هل قال حشبه إنما هذا من باب العدم لأن لا يقتضي ذلك لكن لا يلزم الإنسان إنسانا بما لم يشرع فالكلب مذكور في القرآن والخنزير ذكر في القرآن فلذلك قالوا انا ونحن انا ومعي وعندي مهلكه للمرء يعني اذا كان على سبيل الافتخار وعلى سبيل التكبر وعلى سبيل الاختيار, الاختيار يعني يختال هذا باختصار في هذا التنبيه ضروري اذا نرجع لنا نرجع لنا هذا التنبيه ضروري لماذا لان كثير من الناس اذا قال انا يقول اعوذ بالله من كلمه انا فالنوع الاول ما هو انا يدل على التكلم وحده ها وقال الشيطان قال تكبرا انا خير منه لكن هذا انا الضمير انا النوع الثاني ان يكون للمتكلم ها. نحن ان يكون اكثر من واحد ان يكون اكثر من واحد أو كما يقول أن يكون وحده أو المعظم نفسه وهذا التعظيم الدعاء وليس حقيقة هذا التعظيم الدعاء وليس حقيقة لأن التعظيم خدوي فإذا أيضا التعظيم قسماني إما أن يكون تعظيم دعائي وإما أن يكون حقيقي يعني حقيقة الدعاء هو حقيقة كما يقول مثلا ربنا عز وجل يقول ونريد ان نمن ان نمن هو واحد انا اعطيناك الكوثر انا انزلناه في ليله القدر انا فتحنا لك فتحا مبينا انا انزلنا وهكذا في القرآن كثير هذا التعظيم حقيقي ولا الدعاء حقيقي لانه من العظيم لكن عندما يكون من البشر يقول نا نحن ان شاء الله غالعين احنا هو وحي لان في ابا انت الما تسمع احنا ربما تقول عالس واذا به دخلت وجدته وحده فقلت له ايش قال هذا جائز اللغه العربية يدل المتكلم وحده او معظم نفسه او معه غيره انا وعظم نفسي انا بس يعني اذا كان لا يريد به ايضا التكبر والافتخار ها إذا القسم الاول والثاني عندنا الثالث ان يدل على مخاطب وهذا كم صوره له صور خمسه ما يدل على مفرد المذكر ما هو المثال الذي ذكرناه المصنف ما يدل على مفرد المذكر ضربت أو ضربت ما يدل على مفرد المذكر ما يدل على مفردة مؤنثة ثاني هو ضربت القسم الثالث ما يدل على مثنى مطلق ضربت ضربتما ما يدل على جمع المذكر ضربتم ما يدل على جماعة الإناث جمع مؤنث ضربتن ضربتن النوع الرابع ان يدل على غائب ها ان يدل على غائب الغائب كم صوره له صوره خمسه أيضا. ما هي ما يدل على مفرد مذكر ماذا قال في المصنف ضرب الآن في الفهم ضرب ضرب هو طبعا ضرب ضربت يعني مفرد ما يدل على مفرد مؤنثة. ماذا قال في المصنف ضربت ما يدل على مسن المطلقه ضرب كان يقول ضرباته واضح ما يدل على مثل مطلقة ما يدل على جمع مذكر ماذا قال ضربو درب. ضرب ما يدل على جمع مؤنث ماذا قال ضربنا درب. اذن حاولوا الحسم معيا الضمير ينقسم الى قسمين الحاصل ان الضمير لكن ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل, ومنفصل. الان كل منهما اما ضمير تكلم او خطاب او غيب هذي كم صوره ستة. ضمير متصل ومنفصل كل منهما لاحظت كل منهما يعني متصل ومنفصل اما ضمير تكلم واما خطاب واما غيب كم مجموع ستة. ثلاثة عن متصل ثلاثة وثلثنا عن المقص الكلم جوا ست كل منها إما ضمير جمع أو تثنية أو مفرد هذه الثلاث ثلاثة في ستة لا. ثلاثة في ستة مطلعش. مطلعش. ثمانية مطلعش. عشر ثمانية عشر كل منها إما للمذكر أو المؤنث كم هنا؟ اثنان اثنان في ثلانية عشر في بستة وثلاثين صورة بستة وثلاثين صورة هذه الصور طبعا كما قال علماء النحو هذه الصور عقلية والممكن في الخارج أربعة وعشرون إثنى عشر المتصل وإثنى عشر للمنفصل يعني المجموع واحد وستين صورة حتى جمع بعضهم قالوا إن الضمير عندهم قسمان اكتبوا لي الأرية إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل إثنان إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان. رفع ونصب قط في المنفصل لاحظ لا الرفع النصب مع من المنفصل الرفع النص المنفصل اضف لديه الجره في المتصل اضف لديه الجره في المتصل اكرمني غلاني قمت يا فتى ان الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان رفع ونص قط في المنفصل اضف لديه الجره في المتصل اكرمني غلاني قمت يا فتى أنا وإياه إلى الأصل اتى فخمسة مضروبه في 12 عشر خمسة إلى ضربنا في 12 عشر كم تقول؟ آلة إلى الستين من غير نظر. طيب كيف نضرب هذه؟ لا سأتصنع. لاحظ رفع ونصه قط في المنفصل. أضف لدي الجر في المنفصل. آه في المتصل إذا كم مجموعة. مع المتصل ها ان الضمير عنده قسمان خمسه خمسه قل لي اين الرفع والنصب في المنفصل الرفع والنصب في, في, في المنفصل الرفع المنفصل والجر في المتصل اي نعم الرفع والنصب والجر في المتصل المجموع كم خمسه خمسه مضروبه في 12 كم المجموع 60 فخمسه مضروبه في 12 اله الى ال من غير نظر ولكن زادوا الواحد والستين ما هو يا المخاطبه زاد سبويه وخالفوه قالوا الحق, الحق ما لدي او الحق ما لدي ها اعدوا ابيد ان الضمير عندهم قسمان متصل منفصل, منفصل اثنان رفع ونصب قط في المنفصل رفع النصب قد في المنفصل اضيف لديه دليل في المتصل المتصل فيه الرفع والنصب والجر. والجر المجموع كم 5 ها يلا قل اكرمني غلام قلت قمت يا فتى انا واياك اذا الاصل اتى فخمسه مضروبه في 12 اله الى الستين من غير نظر يا المخاطبة زاد السروي وخالفوه قال الحق او الحق مالذي واضح هذا واضح هذا مجموع معروف الواحد الستون في كل شيء لأن الجرم ها الجرم في عطيني مثال ضمير المنفصل منه ها في المتصل به. به. لا اعطيه لي منفصل. يمكن. لا يمكن. فعندنا الرف والنص يكون فيه المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل. والمتصل اختصار. اين والمتصل خاص بالجر. لا يمكن ان يكون منفصلة. فيكون المجموع كم? اعيدوا الابيض. ان الضمير عندهم قسماني. متصل منفصل اثنان رفع ونصب قط في منفصل اضف لديه الجره في المتصل أكرمني غلاني قمت يا فتى انا واياي اذا الاصل اتى فخمسه مضروبه في اثني عشر اله إلى الستين من غير نظر يا المخاطبة زاد السموين وخالفوه الحق قالوا ما لديه وخالفوه الحق قالوا ما لديه طيب تكلمنا على الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل وذكرنا امثلتها ضمير عفوا تكلمنا على الفاعل إذا كان ها طيب إذا كان اسما ظاهرا وذكرنا الأمثلة وعرمنا كل مثال سواء كان مع المفرد سواء كان الفعل ماضيان او كان مضارعان وذكرنا كلام المصنف رحمه الله تعالى الان عندنا المضمر عندنا المضمر اعراض امثله العشرين بالاسم الظاهر سبقه ماذا بقي الان اعراض امثله الضمير المتصل بانواعه الثلاثه او الاربعه فيها اشكال طبعا فمن منكم يتبرع علينا بإعرابها نبدا بسب الصمد الاول خذوا كلام المصنف قال ضربت من يعرب ضربت ضرب ضرب ركزوا مع معه في الاعراب الاول ضربت فعل ماض مبني على السكون, السكون. لاتصاله بتاء الفاعل بتاعي. وهي للمتكلم الواحد مذكراً او مؤنثاً. مذكراً او مؤنثاً. انما الخلاف في شكل ماذا اتهى دت... اذا كان المؤنث. نقول ضرب طيب. والمذكر نقول ضرب طيب. الثاني. الاعراب الثاني او النوع الثاني من الضمائر. ضربنا. ضربنا. ها. قال ضرب فعل ما مبني على السكون لاتصاله بالنون, بالنون الدالة على الفاعلين الفاعلين أو تقول أو للواحد أو للمعظم نفسه كما قلنا سابقا أو للمعظم نفسه انه كما يكون مع المتصل هذا التقسيم الثلاثي يكون مع ماذا مع المنفصل طيب الصورة الثالثة ضربت ضرب فعل ما مبني على السكون ضرب لانتصاري بتاء ماذا بتاء الفاعل وهي لمن ضربت للمخاطبة الواحدة ضربت ها ضربت لا عفوا هذه للمخاطبة الواحد المذكر ضربت من شكرنا ضربت الرابع ضربت ماذا تقول تقل في ضرب فعل ما مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ويلم للمخاطبة الواحدة أو المفردة المؤنثة الخامس ضربتما ضربا فعل ما مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتقول الفاعل كيف هو ضمير مبني على الضم في محله فانه ايش فاعل ومنهم من قال ضرب توما توما ضرب بقي توما ها توما قالوا هذه علامه ثنيه ومنهم من قال ما وحدها علامه ثنيه هذا في نفسي ان شاء الله هناك اعراب اخر يعني البعض يشير اليه والبعض لا يشير اليه مثلا يقولون في توما ضمير مبني في محل رفع كامله ضربتم مثلا ضرب فعل ماض مبني على الفتح تما كامله ضمير مبني في محل رفع فاعل كامله تما هذا سيارتي ان شاء الله والهاء وحده اعتقد ضمير كما سيارتي ان شاء الله السادس ضربتم ضرب فعل ما مبني على السكون لاتصالي بتاء الفاعل وتاء الفاعل ما مقره في الاعراب ضمير مبني على الضم في محل رفع الفاعل والميم ميم حرف يدل على جمع الذكور يدل على جمع الذكور ويجوز هنا أيضا أن تقول توم ضرب مبني على السكون خلاص تعلموا وتوم ضمير مبني على السكون في محل رفع الفاعل تم كامله هكذا هناك من قال تم هكذا اذا هذه لازم يجعلوها معكم السابع ضربتن ضربتن ضربة فعل ما مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل هنا في الاعراب ضمير مبني على الضم تم. في محل رفع فاعل والنون حرف يدل على ماذا على جماعه الاناث وهل يجوز ان نقول تنا ضمير مبني على الفتح محل رفع الجواب نعم هذه خمسه لمن خمسه لمن هل عندنا خمسه للغائب طيب حتى هذه نعربها ها انت الان ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا نحل له من الاعراب فعله ضمير مستتر فيه تقديره هو هو ضربه هو, ضرب هو. طيب. ضربت. ضربت. هذا اذا كان المفرد مذكر. العالم المؤنث. مفرد المؤنثة. ضربت. فعل ما بنية على ماذا? بنية على الفتح. والتاق للتأنيف. واين فاعله? تأنيف ساكن. اين فاعله? ضمير مستتر. جوازن ولا وجود? جوازن. جوازن. تقديره? هي. نعم لانه ليه? المفردة المؤنثة اعطوني مثال للتصنيع ضرب قال سامسم ضربة فعل ما مبني على ماذا على, على الفتح انا محله الاثنين كيف هو مبني ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل المصنف ماذا اغفل هنا ضربت ضربتا ضربتا اغفلا هنا المصنف المفروض ان يقول ضربت كما قال في لا في الخطاب وهنا في غيره لم يذكرها فضربت طيب اعرف ضربت ضربة فعل ما مبني على الفتح والتاء للتانيث والف اثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل او نقول لماذا قد يقول قائل لماذا المصنف اغفلها المثال لم يذكرها هذا يذكر ضربة. نقول لعله اكتفاء بضربة مع انه كان ينبغي ان يذكرها. كما ذكر ضربة وضربة. وهنا لم يذكر بتخنية. كان مفروض يذكرها. ضربة ضربة تخنية وماذا? ضربة ضربة تخنية وماذا? ضربة لكنه لم يذكرها. اما اكتفاءا بضربة واما ان الاستاذ هو الذي يبين. وإما أن هو الذي ذيوي طيب بقي لنا ضرب ها من يعلم ضرب فعل ما مبني على الضم اتصاله بيووي الجمع الجمع هو ما بقرأه في العرب ضمير مبني, في محل مبني على السكون في محل رفع الفاعل إنه سبق لنا أن قلنا فخمسة توم مختصة برفاع ألف إثنين والجمع والنسوة ويأ المخاطبة وتضامير فحفظنا الرتبة هذه كلها سترثينا الآن ضربنا مقيلنا ضربنا ضربنا فعل ما مبني على السكون اتصال بنوني النسوة وللنسوة ما مقاول العرب ضامير مبني على, على هذا مبني على الفتح في, في محل رفعين فاعل, فاعل. إن هو قلنا فخمسة مختصة براهي ألف إثنين أو الجمع وللنسوة وننسه. هذا باختصار فيما يتعلق بباب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ثم قلنا هو على قسمين ظاهر ومضمر وذكرنا الظاهر وأنثلته ذكر سن كان المفرد قام زيدون ويقوم زيدون وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون, الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامتهم وتقوم يعني أنفلة كلها وأعربناها والحمد لله اختصارا طبعا ثم ذكرنا أنفلة الضمير بعد أن قسمناه وذكرنا ضوابطه ونقف على باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الذي يسمى النائب والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيتم النت اليوم ضعيف جدا